الحمد لله الحمد لله امر نبيه بخفض جناحه للمؤمنين وامر المؤمنين بان يكون قدوتهم سيد المرسلين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يحب المتواضعين ويكره المتكبرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله من صفات عباد الرحمن التواضع وعدم الكبر لا يرون لاحد عليهم حقا ولا ينظرون لغيرهم شزرا ولا يمشون في الارض مرحا وبطرا يتواضعون فيرتفع شأنهم ويتكبر غيرهم فاذا هو في الحضيض قد اقتربوا من ربهم فاحبهم وتقربوا من خلقه فاحبوهم وحلوا في سويداء قلوبهم ذلك هم المتواضعون الذين اتخذوا التواضع شعارا لهم فما هو التواضع التواضع التذلل لله والانكسار له ولين الجانب وخفض الجناح التواضع ان يلتقي سلطان الحق بالخضوع له والذل ان يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في المملوك التواضع قبول الحق ممن وايا كان في اي زمان ومكان امر الله بالتواضع في كتابه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اي الن جانبك لهم وتواضع لهم واصله انه ان الطائر اذا ضم فرخه الى نفسه بسط جناحه ثم قبضه على الفرخ فجعله تعالى وصفا لوصفا لت لتقريب الانسان اتباعه لقد مدح الله عباده المؤمنين بصفات كثيره منها انهم يتواضعون ولا يتكبرون وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال ابن عباس هم المؤمنون الذين يمشون علماء حلما ذو وقار وعفه وقال تعالى تلك الدائره الاخ تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين قال ابن كثير ان الدار الاخره ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الارض اي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا ولا فساد فيه ولا فسادا فيهم ايها المسلم لقد قال ربك لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فانظر ماذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اضطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وفي حديث مسلم عن انس ان امراه عرضت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه في في طريقه فقالت يا رسول الله ان لي اليك حاجه فقال يا ام فلان اجلسي في سكك المدينه شئتي اجلس اليك قالت قال ففعلت فقعد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجتها ان للتواضع مظاهر وعلامات وصفات تظهر على المتخلق به اولها لين الجانب وطلاقه الوجه والبشر والابتسامه الصادقه يستقبل الناس ببشر وحفاوة يحييهم بتحيه الاسلام ويكن لهم التقدير والاحترام مع كبيرهم وصغيرهم ثانيا الانقياد للحق مع من كان وعدم المبالاه بترك قوله كان وعدم المبالاه بترك قول كان يقوله وينصره فاذا اتضح له الصواب لا ينظر الى الاشخاص وانما ينظر الى الحق من اي جهه اتى حتى ولو كان من كافر او سفيه لا يتخلق باخلاق المتكبرين الذين سمتهم بطر الحق ورده وغمط الناس وازدراؤهم ثالث علامات التواضع أن المتواضع لا يرى لنفسه على الناس فضلا قال الفضيل التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة ولذلك تجد المتواضع هو الذي يبادر الناس بحقوقهم ولا يسأل حقه لأنه يدخره عند ربه جاء يهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا عليه وهو يقول اعطني حقي يا محمد فما عهدتكم يا اله هاشم الا مطلف غضب عمر رضي الله عنه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر ان لصاحب الحق لا مقال وامره بقضاء دينه وزياده ان التواضع ولين العريكه وسعه الصدر من صفاته صلى الله عليه وسلم عباد الله من علامات التواضع الاعراض عن الجاهلين فلا يرد عليهم اذا سبوه او جلبوا له الاذى او هضموه شيئا من حقه وكانه يقول ولقد امر على السفيه يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني يتمثل قول مولاه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دخل عمر بن عبد العزيز المسجد في الليل فداس على قدم رجل فغضب الرجل وقال انت حمار فقال عمر رحمه الله لا فغضبت الحاشيه واراد البطش بالرجل فقال عمر دعوه فما هو الا ان سالني فاجبته من علامات التواضع القيام بأعماله الشخصية وحمل الأمتعة الخاصة والقيام بأعمال البيت إذا اقتضى الأمر وهذا لا ينقص من القدر بل يزيد من المحبة ويقوّل أواصر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله وكان عُمر رضي الله عنه وهو خليفة يحمل متاعه وكذلك علي وكذلك علي رضوان الله عليهم اجمعين من علامات المتواضعين كراهيه تمثل الناس لهم قيامه او مش او مشيتهم خلفهم اجلالا وتعظيما وهم كذلك لا يستنكفون من جلوس غيرهم الى جوارهم والقرب منهم كثيره ولا يحبون ان يتهيبهم الناس في مجالسهم من علامات المتواضعين عدم الاهتمام الزائدي جداً في الملبس والمطعم فهم متوسطون في لبسهم ومطعمهم قال ابن أبي سلمة لأبي سعيد الخُدري ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم فقال أبو سعيد يا ابن أخي كل الله واشرب لله والبس لله وكل شيء من ذلك دخله والمطعم زهو او مباهات او رياء او سمعه فهو معصيه وسرف وعالج في بيتك من الخدمه ما كان يعالجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كان يحلب الشاه ويخصف النعل ويرقع الثوب وياكل مع خادمه ويشتري الشيء من السوق ولا يمنعه الحياء ان يلعق اناء بيده ويصافح الغني والفقير ويسلم مبتدئا على كل من استقبله صغيرا او كبيرا يجيب اذا دعى ولا يحقر ولا يحقر ما دعى اليه لين الخلق جميل المعاشره طليق الوجه شديد في غير عنف متواضع من غير مذله جواد من غير صرف رقيق القلب صلى الله عليه وسلم وعن الحسن رحمه الله انه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا والله فقال لا والله ما كانت تخلق دونه الابواب ولا يقوم دونه الحجاب ولا يغدا عليه بالجفان ولا يراح عليه بها ولكنه كان بارزا من اراد ان يلقى نبي الله لقيه وكان يجلس بالارض ويوضع طعامه بالارض ويلبس الغليظ ويركب الحمار ويردف عبده ويعلف دابته بيده صلى الله عليه وسلم عباد الله تلك صفات المتواضعين بل بعضها وخير من جمعها نبيكم صلى الله عليه وسلم كما سمعتم فهل نقتدي به في تواضعه وعدم ترفعه ان التواضع يؤتي ثماره اليانعه في الحياه العاجله والدار الاخره فثمرته فثمره الاولى انه ما تواضع احد لله لله الا رفعه الله كما في الحديث عند الامام مسلم ومعنى الرفعه وجهان الاول يرفعه الله في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزله ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانته والثاني ان المراد ثوابه في الاخره ورفعه ورفعه ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا والمتواضع عباد الله يرتفع في قلوب الناس ويرتفع في ميزان الله يوم القيامه من ثمار التواضع الابتعاد عن الشهره الكاذبه والصيت الزائف والشهره الخفيه وذلك ان العبد بتواضعه يبتعد عن مواطن الرياء والزهو والغرور التي تؤدي الى الشهره والتصدر الزائف ان العبد اذا تواضع لربه وعرف نفسه بانها فقيره قاصره محتاجه الى خالقها فانه يعيش في كنف الله وظله وخوفه ورجائه غير فيرتاح ضميره وتسعد نفسه بخلاف المتكبر الذي اتعب قلبه واضنى فؤاده التواضع يرفع الحقد من قلبه على الناس ويورثه المحبه للاخرين قال الامام الطبري في التواضع مصلحه الدنيا والدين فان الناس لو استعملوه في الدنيا لازالت من بينهم الشحناء ولا استراحوا من تعب المباحات والفخر وصدق فما نراه من شحناء في هذه الايام الا من المباحات والفخر تواضع تكن كنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيع جعلني الله واياكم من المتواضعين الخافضين جناحهم للمؤمنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله هناك فرق واضح بين التواضع وبين الذل والمهانه ان التواضع من شأنه هو رؤيه عيوب النفس ورؤيه عظمه الله فيان تجعا ذلك خلق جميل هو التواضع والانكسار لله والتذلل له ثم لعباده المؤمنين فلا يترفع عليهم ولا يرى لنفسه عليهم رفعه او حقا اما الذل والمهانه فهو الانكسار والخنوع لنيل ملذات الدنيا ومطالبها وحظوظها الزائله والتزلف عند اصحاب الوجاهه والمال والسير خلفهم ابتغاء حطام فان فهذا ذل لا عز معه ولا رفعه بخلاف التواضع فان فيه العزه والرفعه فمن تواضع لله رفعه ولقد اثنى الله سبحانه على عباده فقال فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ذلله على المؤمنين عزته على الكافرين اذا الذله للمؤمنين تواضع ولغيرهم خنوع ومهانه وذل لا يرضاه الاسلام ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان المسلم صاحب عزه ولا يرضى لهذه العزه ان تهان او تذل وانما تواضع امتثالا لامر ربه الذي امره بان يكون ذليلا للمؤمنين لا مع الكافرين ولذلك لما كان مفهوم العزه والتواضع سائدا في المجتمع الاسلامي كانت الرفعه والمكانه للمسلمين ولما زالت العزه وانمحى التواضع للمؤمنين ذل المسلمون لاعدائهم وتناحروا فيما بينهم وحلت الاحقاد والضعاء والضغائن ورحلت الموده مودعه ايها المسلمون اننا بحاجه لان نراجع قاموس العزه والتواضع معا لا نفرق بينهما فلا تضاد بينهما فلا تضاد بينهما ولا تعارض واذا ما راجعنا ذلك عرفنا كيف نتعامل مع احداثنا في داخل جسد امتنا الذي انهكته الخلافات والشيع كل حزب بما لديهم فريحون ونعرف كيف نتعامل مع احداثنا خارج محور امتنا الذي تكالبت عليه الامم وتداعت عليه كما تتداعى الاكله على قصعتها لا بد قبل كل شيء من التجرد من حظوظ النفس وشهواتها لكي نخرج بالعلاج الناجع والحلول الصحيحه نسال الله سبحانه وتعالى ان يرسخ في امتنا مفهوم العزه والتواضع معه وان يهدينا الى احسن الاخلاق لا يهدي الى احسنها الا هو وان يجنبنا مساوئها لا يجنبنا مساوئها الا هو اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجه قلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل عليه كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم يا ربنا فاحينا عزتا على سنته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 اللهم اهدِ ولاتنا وولاة امور المسلمين اجمعين لما تحبّه وترضاه واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين اللهم من ولي امرا من امور المسلمين شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه ومن ولي من امورهم شيئا فرفق بهم اللهم فرفق به يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في كل مكان انت مولاهم فانتصر لهم اللهم بدِّل خوفهم أمناً وجوعهم شبعاً وجه لهم علماً اللهم لُمَّ شعَثَهُمْ واجمع كلمتهم على الحقِّ يا رب العالمين اللهم كلهم في اليمن اللهم كلهم في فلسطين اللهم كلهم في سوريا اللهم كلهم في العراق اللهم كلهم في أفغانستان اللهم يا حيُّ يا قيُّوم كلهم في كل‌ مكانٍ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 واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون